كان اسمه محمد بن بريد والإيمان النادي اسمه مارك بن الآدف والإيمان الحمدني اسمه أحمد بن حمد رحمه بالله علماء جاء أخلاف كثير طيبين ويحد يعود إسم الله قال الله طلوع أخاذ للأخلاف هذا الإيمان قال من وقت الضرمان الله ورسوله يقول يجي أنجة في البيت ومبلاب معالي الضرمات أهلا والدهلات والله رجل بالله يسيحك يطلع من الحنبي قد أظهر مرحبا مرحبا مرحبا وسهلا قالوا اتفضل قال والله أطلق <تصفيق> كلام الياهودي ماذا وسهلا اتفضل قد رجوة قال لا والله في سؤال ونطلق بالفعل ونسيدو قال ما عليش أحلى وسهلا بود يا لك شراء لماذا يتفضل على القاعد يقل لها بتأشي ذا يطلع الإمام لحنة يقول له أهلاً وسهلاً إن شاء الله كتجاه. السؤال اكتباه أجبت فين يقينك تماركسوا في لفاقذان من يهودين أما عاجلة كتباه أبت السؤال اكتباه يقول لك ما عليك يا سهلاً أطلعنا عفيفونا أحضر الحجة على وطلعات تتقلات الله وطلعات الله كيف يقول نعم أحضر الحجة في حقوق قرار الكتابي كرعان منها كنات الغربات كلها أه أنا عادي الله هل ما عليك عمدي أ الأدفل المسلم تكون بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالدنيا شبعاً وفرضاً بأخلاق لا علاة حتى الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ساتوا جنجين هاد جاء الناس مرحبا مرحبا الله قال جيب قريب ولا جيته اتفضل اي شاء الله قال السؤال جلبات قريب ايه قال اتفضل صلى ولا موتكاتي بمعي السلب سوفي بلدي في اليورم سفيد وزنجل والكلب جمع أقوى الثلاث سوفي بلدي في اليورم محشوم الهضار أبضي خلق الله أينه؟ قال تجد الثلاث برس وضع عشر طاعة في الجوانب قال لا تطلع نتمشى أنا وانت في اليوان شغل السوري الكلب حتى اليهود في إيمان رضي الله عنه وطيب الله وباقي تمشهه اذا ما غادي تلقى لا يمس ويعلم تصالح صلاة اللغه معروف عارف الثلث الضم لأن لا الفات في طاقه او قاويس او قلاب هذا اليهودي كما شي يطلع في تقربيش يرفعنا القليب ومخوف في القاو شغل بلا يكلوا رقم القصور والله بلق ضيق المعانيه هو عليك بسيط ايها عليك اخلاق قال البطل قلت سؤالك قال سوالك كيف قراني بني أنت حضر الغضم عن إشهال غضل فالضطل سؤالك قال سؤالك بطل الغضم قال قال هذا الكلم طل الله هيا عفو سره طل الله لهايدا له لأنه من كلب السنة قال ليه طلع فيه كبير. قال محشوم منك قال هاي مندي إنه بورد هيدك عند الله عسني اللي وصوت عفو لا حول ولا قال الله يا يه إما أبو حنيفة كبرنا، يقول يا قلّة خوجكِ الأشني، لا تقيّد الدنيا والعالم، صائجنا السنة الداعية للصلاة والسلام صلّي الزيد، إما أبو حنيفة أشيع له في جوادنا لا نغلب النظمة لهذه القاصر الله صلّى وعليه وسلّم صلّي الزيد، في الله صلّى وعليه وسلّم واللقاتر الله في الظلم المحمد يسول الله والله هذه نتيتي والله هذه سلتي أحسب لهذه الأساسي عن الله شو هذا هو تعالي للنعرى ألت قد أرى قساد هذه واللقاتر الله وما تلقوا للقاتر الله والله صدت كلبك أفضل من هذه لحيتي شو نجي؟ لنقل هذه جهة ترامعي لجهنم بلد جهن أجل ما بلد أجل الله الله يا عبا حنيفة الله الله يا في الكتاب قريت في مدرسة محمد قريت في مدرسة القرآن قريت في مدرسة إلهة النظر محمد أكبر الله عليه الصلاة والسلام الأخلاف الأخلاف يا الله فالله خلوك هذا السعشي لطلتونك ما ربنا قال لعب قلت على القاصرة قال يا تهيدي يا إيمان كل جيش في الإسلام أشري من قليل إيقا روح شبق شعير والله يا نجيب القاصرة خلّ مخلافا قال قل أشهد أن لا علاء إلا الله وأشهد أن لا محمدا عبده ولسول علينا بالأخلاق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خذ العقوة وعمل بمعروفه وعارب عن الجاهلين شف اللي تسوي عليه حقه بيه هذا الان كانت أكثر في عدل عجل وسوي دي المريح وشف دي كان أحمده جديد لعن قطة هاتش اللعب قال الكنبي ليه محشوم من قال الكنبي يأو أطبوض على معا ليشي لأسأل عليهم شونا بطمئ لا تخل عليه اعرض عليه شغلهين جاهزين يا ابو لا عليه ما مو به شي كذا كل اكيد كل شي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ابو بکر الثاني عاد اصله اللي هو ابو بکر ما فيش الصحه ابو بکر محكوم منه النبي يتبعشتر. يشتغل فيه ويقول له جفع في الولاي ده ابو بكر مو يتكلم والنبي يتبسل ابو بكر, إيه؟ عارف. عارف. أبو بكر في اين؟ عارب يشير عليه وابو بكر زيراد عليه النبي عليه وقلاته والسلام سورته قربت وقال ثلاثة الله يا, يا رسول الله حتى وكان مبتر. وانا قال يا هذا الانسان جاء يوبلك يرد عليه انت ماكلي جاء اتحاكم ملك يناد عليه كيف جايي قوتي جايي لو عرفنا جربات عليه جاء فيضان مقابل الشيطان معني بيقول الشيطان انا باعتك لله الله الله احنا اخوجهن ده بويلس احمد خوجا بيشتغل اوروبا بيعمل الاخلاق وإن كان على خلق بنت عظيم <تصفيق> الله الله من ايش خلقنا يجي اخلاق يوم يا سيدي يا رسول الله قالوا لذن العيشة قالوا بعد وقرب الرسول قالوا صغير الرسول أشمل كان اخلاقه كان اخلاق الرسول كان القرآن انه تكلف اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وقت يهدي على ما تبدأ خلص الوداع الذي على الصلاة والسلام في صونيين كانت اجمع الله لاعلم أو قد اجمع البطار و تذبه فيرتحل في سجوه الصحابي جاء صلع المنطرس الدرجات كان صلع درجة لا تفسر عكسين درجة المرس كاكل كاكل ذكب يا سيدي يا رسول الله يحتاجه يرجع اجيبا خطلاً خطلاً كتوكيراً حبيباً محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قاعد برنجباته هو جود ويرجب يرتعد الضعابة الكرامي قلوا بشفة روزة البرد صار إياه لك يا سيدي يا رسول الله حمد الله شكلوا وعلى سلام صحابة الكرام قال يا صحابتي يا عزاني يا اخواني الدنيا عليك اولاو الواحدة يا من بالله عليكم لك عارفوا ما راح اخلي في شيء ساعطيه حقه لك ظالمه ما راح اخلي في شيء جاهل لا موسي يبدو لك ما حقه هوني اي زاويه اكررها 1000000000 الجيمع تطلن بكره يكون واحد من مؤخرة الجابه من يقول <تصفيق> يا سيدنا رسول الله انا من قلت انا تعال يا عذكاشا قلشت يا عذكاشا يا رسول الله في فلاسة وعش في فلاسة كذلك اذا بدتوا في كل مشيطوا ومستدامت مستدامت اي سي حاصلوا بذي تشوفت يا رسول الله قال ليش تريد؟ قال أدبي سويس تكرار بما قلت تعطيك حقة أريد حقبي الله الله الله الله اجيب على خارق يا خارق من الصحابة فالنبي أرسل قرباء عكاشة تات الحق الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن كلهم ضحيقون عكاشة النبي قال تروكم عكاشة الحق تيرعفي قال للجوم قد ما اطرحوا شبه افلال ها في الجوم من البيت راح جابوه النبي عليه الصلاة والسلام يتجف ويتعن لشدة المرض قالوا يا عكاشة قال اسمتوني اجيروا ظهري خرجوا عكاشة يضربني سياسة حق الله الله يا سيدي يا رسول الله في سورة عيامة في سورة الصحابة وقت الجزر ساعة وقت السياح كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ربي يا رسول الله وقت الغني بهات الصوب بهات الجور ظهري كان مظلأ وثابت كبير يبي يفضي يبي الصبر فيه قال صباح قال يا عكاش أشتري ما عند الإنسانيه قال فلقوه كاش قال علوا عن هذه هذي جبتي او فستاني من على ظهر الله الله امام علي وامام عمر بقيم كون مثل هاكم فستان او هاكم قميص علاه من على وجود ظهر النبي المبارك قال تعال يا النبي عليه الصلاة والثلاث نبقى اجده ويبتعد في كل اياته قلهم يا عوكاشة تروح لأقول نبي لا يبقى عندي لا إله إلا الله محمد يسول الله عليه, عليه الصلاة والسلام فنبلت سيئنا للنبي عليه الصلاة والسلام هو يمتعث الصحابة الكرام كانوا تبططوا هذين أو كاشة سنة ببسير الكويت على الجوب على على على وكتب على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ومخبوس الخاتم الله, الله الله الله الله يا سيدي يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام قل لي سيرة أحد من أهل السنة ديال الله اللهم يا ربي لا رب لا تحرم من خاتمك على رسولك ان شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الرسول أقرأه مني تسقيه وممي يجوته يا ربي خلفنا بأخلاق محمد عرف الصفة إنك على كل شيء قدير وبرجاء بتي جليل إلى رب النبي ورائه وصحبه وممته ومجد جميع محمد جاء الله السلام ومع الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه الحمد لله